م و س و ل ه النابلسي ل ل ع ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ا ج ي م <تصفيق> あ。<Yeah. S 2> yeah.